حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع الصادحين من أهل البيت نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده فروا أحمد بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيتي فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض جميعا طبعا الحديث ليس فيه ذكر الصلاح والمصنف حفظ الله أشار إلى ذلك وبين هذا يستفاد من العمومات لأن الله تبارك وتعالى نهانا عن اتباع سبيل المفسدين وكذلك النسب وحدهم لا يكفي لأن يلحق الرجل بالصالحين فلذلك دوب على هذا الحديث بقوله حث رسول الله على اتباع الصالحين من أهل البيت نعم قالوا من فضيلة آل البيت أننا نصلي عليهم في كل صلاة روى البخاري بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال صلى الله عليه وسلم فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والولا ما فش آل إبراهيم؟ المثلت على آل إبراهيم؟ ها؟ آل إبراهيم. كما قلت إبراهيم من غير طيب. وروى البخاري بسنده عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وروى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد عبده ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وروى مسلم بسنده عن عبد الله عن نعيم بن عبد الله المجمر. أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة أخبروا عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فقال قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آه محمد كما صليت على آه إبراهيم وبارك على محمد وعلى آه محمد كما باركت على آه إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم طبعا هذه الصيغة لتشهد معروفة وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهناك الكثير مما لم يذكره المصنف وأيضا معلوم أن المصلي ينوع فيقول هذا ثار وهذا ثار حتى يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم أبو بكر رضي الله عنه يذكر بحق أهل البيت روى البخاري بسنده عن أبي بكر رضي الله عنه قال اركبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي. صلة قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أبي بكر من أن يصل قرابته روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خم خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدق إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيه ولا فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتشهد قال ستشهد علي ثم قال إننا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم فتكلم أبو بكر فقال والذي نفس بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي ما من في الأولى أحب إلي أن أصل من قرابتي أحب إلي أن أصل من قرابتي فضل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها, كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أصر إليها حديثا فبكت قالت فقلت لها لم تكين؟ ثم أصر إليها حديثا فضحكت فقلت لها ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن قالت فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفشيه <تصفيق> ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم قالت فسألتها فقالت أصر إليّ إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي قالت فبكيت فقال أما ترضين أن أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين قالت فضحكت لذلك فروى الحاكم في مستدركه بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء فاستأذن الله أن يسلم علي لم ينزل قبلها فبشرني أن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة وروى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت دع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه فصارها بشيء فبكت ثم دعاها فصارها بشيء فضحكت قالت فسألنا عن ذلك فقالت صارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم صارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت وروى البخاري بسنده عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها وروى أحمد بسندي عن عبد الله بن الزبير أن عليا ذكر ابنة أبي جهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها طبعا بعض الناس قد يتعلق بهذا الحديث على تحريم التعدد ولكن هناك رواية كما أشار المصنف وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإني لست وحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا هذه العلة لأجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال العلي بن أبي طالب حينما هم أن ينكح بنت أبي جهل فالعل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا هذه واحدة الثانية قول صلى الله عليه وسلم إنها بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها فلو أوذيت يكون إذاؤها إذاءا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى لعلي أن يكون ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه ليست على عمومها إن واحد يقول لا يجوز أو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العل نعم ورأى أبو داود بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا وقال الحسن حديثا وكلاما ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل قالت برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها نباتي أخي محمد بيمر علينا فاطمة عليها السلام تقول رضي الله عنه هنا كرم الله أجاه تقول رضي الله عنه يعني هل أنت أحرص على السنة من المصنف من الشيخ الله. مصطفى طيب الآن هو بينقل قصة أنت الآن ناقل أنت الآن بإيه ناقل أنت بتنقل الحديث كما كتب في أبي داوود في البخاري فمن فشط تتغير لفظه، إيه؟ أنت أنفشت غير لفظه، أنت تذكره كما ما هو موجود بالضبط. نعم. آه. نعم. وروى أحمد بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أسامه بن زيد. فبلغوا أن الناس عابوا أسامة وطعنوا في إمارته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال كما حدثني سالم ألا إنكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل وإن كان لخليقا للإمارة وإن كان لأحب الناس كلهم إلي وإن ابنه هذا من بعده لأحب الناس إلي فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم قال سالم ما سمعت عبد الله يحدث هذا الحديث قد إلا قال ما حاش فاطمة فضل إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري بسنده عن البراء قال لما مات إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه قال ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه قال فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم ولمحزونون فضل الحسن والحسين رضي الله عنهما روى أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وروا أحمد بسنده عن حذيفة قال سألتني أمي منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت لها منذ كذا وكذا قال فنالت مني وسبتني قال فقلت لها دعيني فإني آت النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولكي قالت فأتي... قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انفتلا قال فتبعته فعرض له عارض فناجاه ثم ذهب فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا قال فقلت حذيفة قال ما لك قال فحدثته بالأمر فقال صلى الله عليه وسلم غفر الله لك ولأمك قال ثم قال أما رأيت العارض الذي عرض لي كبين قال قلت بلى قال فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة فاستأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وروى البخاري بثنده عن ابن أبي نعيم قال كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن دم البعوض فقال ممن أنت فقال من أهل العراق قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. ريحانتاي. من الدنيا. وروى البخاري بسنده عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال. روى البخاري بسنده عن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه ورواه البخاري بسنده عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع أثم لكع قال فحسبته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه وروى أبو يعلى بسنده عن جابر رضي الله عنه قال من صرأ أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وروى أحمد بسنده عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشين الظهر أو العصر فهو حامل الحسنة أو الحسين فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجد فتح النون فسجد بين ظهراني صلاته فتح النون, سجد فتح النون فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها فقال إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطلتها فظنمنا أنه قد حلف أمر أو أنه قد يوحى إليك قال فقل ذلك لم يكن ولكن ابني ولكن ابني ارتحلني فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته هذا الحديث فيه فائده فقهيه ما هي فيه فائده فقهيه ما هي نعم طيب حول الثاني أنه يجوز مثل أن من كان خلف الصلاة إذا أطال الزمان أن يقطع رأسه ينظر كيف حاله وذلك لا يكتر الصلاة لأن المتصلاة لم يمره بعمل الصلاة أيه كمان لو أسحمل الصبي لو أسحمل الصبي أيه ثاني لو أسحمل الصجد الثاني تطول من الأول إيه كمان طيب لو أن رجلا صلى بالناس إمام وركع وأحس برجل يدخل المسجد فأطال الركوع حتى يلحق الرجل بالإمام ويدرك الجماعة يجوز أو لا يجوز يجوز ماذا للك حديث يعني هذا الركوع وكذلك من دليل التعاون على البر والتقوى طيب لو احتججنا بهذا الحديث هل الاحتجاج او لا لا صح اين نوجد الدلاله فيه ان النبي صلى, صلى الله عليه وسلم اطال السجود لمصلحه ايه وهي المصلحه هنا حتى لا يعجل الصبي فمن باب اولى ان تطيل الركوع لمصلحة ارجح وهي حتى يدرك الداخل صلاة الجماعة نعم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إني وريد أن أصير الصلاة حتى أسمع بكاء الصبي، فوفت وتجاوز في الصلاة أيضا نحن من ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطر الصلاة من أجل المصلحة فكذلك يوجد رجاء أن أصير الصلاة <تصفيق> يعني لا بس هذا هذا أصرح حديث النبي معناه ده أصح. نعم وروا أبو يعلى في مسنده عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعنهما أشار إليهم أندعوهما. يمنعوهما. حتى جبنا نظرة يا جماعة. لا أقدر نظرت وضعت. أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره ثم قال من أحبني فليحب هذين. وروى أحمد بسانده عن جهير بن الأقمر قال بينما الحسن بن علي يخطب بعدما قتل علي رضي الله عنه إذ قام رجل من الأزد آدم طوال فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته يقول من أحبني فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم وروا أحمد بسنده عن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فلقينا فلقينا أبو هريرة فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل قال فقال بقميصه قال فقبل سرته وروى أحمد عن عمير بن إصحاق قال كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن مكرر؟ مكرر؟ وروا البخاري بسنده أن أبا بكرة رضي الله عنه قال سمعت, الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبري والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين وروا أحمد بسنده عن خالد بن معدان قال وفد المقدام بن معد كرب وعمر بن الأسود إلى معاوية فقال معاوية للمقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي قال فرجع المقدام فرجع المقدام فقال, فقال له معاوية أتراها مصيبة؟ فقال ولما لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره وقال هذا مني وحسين من علي رضي الله عنهما وروى البخاري بسنده عن عقبة ابن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيههم بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيههم بعلي وعلي يضحك وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي يا عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل في طص فجعل ينقط وقال في حسنه شيئا فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة طبعا لما يأتي في هذا الحديث او غيره برأس الحسين مثلا عليه السلام مين الان عليه السلام مين الراوي آه يعني هنا اما أن يكون من البخاري او من رواه البخاري لا اما واحد من رواة السنة فلذلك احنا بنحافظ على ايه على اللفظ الوارد يعني نذكر مرة احنا عند الشيخ مصطفى كانت اول مرة تقابلنا احنا بنقرأ سنة النساء. فمرت بينا كده كرم الله واجهه فنسبتوها انا ثابتها حتى لدينا عن المجلد اللي هي كانت فيه المجلد كذا صفحة كذا ان طبعا كانت اول مرة تمر بينا لفظة في حديث كده كنا احنا بنحافظ فهنا اللفظ عليه السلام عليها السلام ده من تصرف ايه من تصرف الرواقف من فعش نشده من الوسمة خلاص خلها بالوسمة وروى البخاري بسنده عن آنس رضي الله عنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي وروى مسلم بسنده عن إياس عن أبيه قال لقد كنت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه ورغب الأبي شيبة عن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعفران ويقومان فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته عقوبة لقاتل الحسين روى الترمذي بسنده عن عمارة ابن عمير قال لما جاء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه مضط في المسجد في الرحبة فانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت قد جاءت فإذا حية قد جاءت تخل تخلل الرؤوس تخلل الرؤوس حتى دخلت في من في من عبيد الله بن زياد فمكثت هنية ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا قد جاءت قد جاءت ذلك مرتين أو ثلاثة فضل أنس بن النضر رضي الله عنه هو أنس بن النضر بن ضمدم بن زيد بن حرام بن جندل بن عامر ابن غلم بن عدي بن النجار الأنصاري الخضرجي عم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري بسناده عن أنس رضي الله عنه قال غاض عني أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لأن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظري إني أجد ريحها من دون أحد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 كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه إلى آخر الآية وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كثرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق